الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين نواصل بإذن الله عز وجل مع قطر النداء بل للصدا وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله ويجوز قطع صفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء رفعا بتقدير هو ونصبا بتقدير أعني أو أمدح أو أذم أو أرحم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 إذن قال المصنف رحمه الله في آخر باب في اخر باب النعت ويجوز قطع الصفه المعلوم أو المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء يجوز قطع إذن ذكر لنا المصنف هنا رحمه الله حكم جواز قطع الموصوف عن صفته قطع الصفه عن موصوفها وذكر احكام الصفه المقطوعه في الإعراب فقال يجوز قطع اذا الحكم ليس واجبا هو جائز وهذا الجواز انما هو لاغراض بلاغيه ونكت ولطائف وهذا القطع من اغراضه من اغراضه بيان دوام الصفه مثلا او بيان المدح او بيان الذم او بيان الترحم ونحو ذلك وكذلك من اغراض القطع التشويق التشويق إلى الصفة ولا شك أن سوق الصفة جملة يختلف عن سوقها مفردا يختلف عن سوقها مفردا وهذا سيأتي بعد قال قال يجوز قطع الصفه المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء إذن هنا شرط شرط في قطع الصفة فليست كل صفة تقطع عن موصوفها الشرط هو أن يكون الموصوف معلوما وهذه المعلومية قد تكون حقيقة وقد تكون ادعاء بمعنى أن الوصفة أو الصفه إذا قطعت عن موصوفها لا يختل المعنى لان الصفه انما تاتي لماذا؟ الصفه لماذا جاء بها؟ ذكرنا المصنف رحمه الله اغراض مجيء الصفه ومنها التوضيح منها التوضيح ومنها المدح ومنها الذم ومنها الرحمه او الترحم منح وذال هذه اغراض يؤتى بها لي يؤتى بها من... او يؤتى بالصفه لبيانها فاذا قطعت الصفه تقول جاء مثلا زيد الكريم فهنا الكريم صفه لزيد صفه لزيد هذه الصفه تاتي للتوضيح توضيح زيد أو تأتي لمدح زيد أو للترحم على زيد أو لبيان ترحمك على زيد وعطفك عليه أو لبيان ذمك لزيد ونحو ذلك، فإذا قطعت بمعنى أن أنه لا يوجد اتصال مباشر بين زيد والصفة بين الصفة والوصوف، فإذا قطعت الصفة عن موصوفها بمعنى أنها ليست تابعة له، فهي تابع كما مر التعريف النعت هو التابع إذن التابع يتبع وتأمل أنك أن شخصا يتبع شخصا فقد يربطه يربط هناك رابط بينهما هناك رابط بينهما بين التابع والمتبوع هذا الرابط إذا قطع بمعنى أنه لا اتصال بينهما فليس تابعا له فهذا يذهب يمنا والآخر يذهب يسرة إذن لا اتصال بينه فإذا قطعت الصفة عن موصوفها فلا اتصال بينهما يصير ماذا؟ يصير حال الصفة ماذا؟ مرتبطا بغيره بغير الموصوف الصفة هذه الكريم إذا قطعت عن زيد بماذا؟ تتصل بغير زيد تتصل بغير زيد فيكون هناك تركيب آخر جاء زيد الكريم هنا الكريم هنا اتصال صفة لزيد إذا قلت جاء زيد وقطعت فقلت الكريم فقد اتصلت الكريم بفعل محذوف هذا المحذوف هو أعني مثلا أو أخص أو أمدح الكريمة فالكريمة لم تتصل بزيت لفظا لم تتصل بزيت بماذا اتصلت؟ اتصلت بفعل آخر محذوف يفسره السياق أو المعنى الذي تريده اذا إذا قطعنا الصفة بعد أن جئنا بها للتوضيح أو للمدح أو نحو ذلك إذا قطعنا فيجب أن لا ماذا؟ أن لا يختل المعنى بمعنى أن يكون الموصوف معلوما دون صفته أو واضحا دون صفته هنا يجوز القطع هنا يجوز القطع فأحيانا لا يجوز أن نقطع لماذا؟ لأن قطع الصفة عن موصوفها ماذا؟ يخل بالمعنى لماذا يخل بالمعنى؟ لأن الموصف ليس, ليس معلوما حقيقة ولا معلوما ادعاء وسيأتي هذا بعد قليل ان شاء الله فإذا كان الموصوف معلوما دون الصفه هذا العلم قد يكون حقيقة وقد يكون ادعاء جاز لك في الصفه القطع فيجوز لك أن تقطعها عن موصوفها نعم مشهور كيف نعم الآن سبقت الآن قبل الحديث عن عن طب الحديث عن حكم او الاحكام المرتبطه عن القطع لابد ان نبين متى يكون الموصوف معلوما ومتى يكون غير معلوم جاء زيد الكريم جاء زيد الكريم الان زيد الكريم جئنا بصفة زيد الكريم لمدح زيد أو ربما للتوضيح جئنا بها للتوضيح الآن في الكريم هو صفة مرفوعة لأن زيدا مرفوع هنا يجوز القطع القطع من الرفع لا يكون إلا إلى النصب لا يكون إلا إلى النصب لماذا؟ الجواب سياتي بعد الحديث عن الاحكام حتى نخلط بينهم القطع الى الرف من الرفع يكون الى النصب بمعنى انه يجوز لنا في الكريم وجهان الرفع والنصب الان اذا نصبنا فقلنا جاء زيد الكريمة بمعنى أن الكريم لم يكن لم يصير تابعا لزيد فهو ماذا منصوب نصب منصوب بفعل محذوف تقديره امدح امدح زيدا جاء زيد الكريمه فنقول الكريمه مفعول به لفعل محذوف وجوه تقديره امدح او اخص أو, او هكذا في زيد الان قلنا جاز القطع هنا لماذا لان زيدا معلوم دون وجود كريم معلوم دون وجود الكريم لو قلنا هذا معلوم حقيقه معلوم حقيقة المثال الذي مثل به سباويه رحمه الله في بيان المعرفة الادعائيه الحقيقة المعلومية الادعائيه قال في مررت بقومك الكرام والكرام مررت بقومك الكرام والكرام تقول مررت بقومك الكرام والكرامة الآن مررت فعل وفاعل مررت فعل وفاعل الباء حرف جر قومي اسم مجرور بالباء وجره الكسرة الكاف مضاف إليه الكرامي حينما يقول الكرامي بمعنى أن الكرام لصيفة لمن؟ لقوم صفه لقوم نعت وقد تبع منعوته في ماذا؟ في الجري قال سيبويه يجوز ان تقول الكرامه والكرام الكرام بتقدير ضمير يناسب المقام وهو هم بمعنى انك كانك قلت مررت بقومك هم الكرام فيصير ماذا؟ خبرا لمبتدا محذوف تقديره هو هم عفوا فلاحظوا الان هنا بين المثال الاول والكرام زيد علم زيد علم من اقسام المعرفه الكريم هذا مقدر هو هذا مقدر فقط هو هنا فهم لا لاحظوا رأيتهم لأقرب المعنى لنغير المثال رأيت زيدا الكريم رأيت زيدا الكريم الكريم خبر لمبتدا محذوف تقديره هو لماذا قدرنا المبتدا الأصل في مبتدا أنه أنه معرفة وظاهر مررت بقومك الكرام والكرامه الكرام مبتدا خبر لمبتدا معتوف تقدروه هم تابعوا جيدا القوم لمن م... لمن اضيفت لمن للكاف التي تمثل المخاطب انت التي تمثل مخاطب انت فحينما اضفت المخ... ال... هنا الموصوفه الى المخاطب ماذا كانه كانه يعرفهم تقول مررت بقومك الكرام فيجوز ان تقطع الكلام لانك جعلت ماذا جعلت الكلام هنا ينتهي مررت بقومك هم الكرام انشات كلاما جديدا قطعت الصفه الكرام عن عن القوم عن عن القوم الذي هو ماذا الموصوف الموصوف هو القوم فتأمن هنا في هذه اللطيفة وهذه النكته هم الكرام هم الكرام هذا في الحقيقة هي جملة أليس كذلك جملة اسمية فهم هذه الجملة هم الكرام أليست وصفا هي ماذا هي وصف لمن للقوم فقط هنا هي وصف في الحقيقة لمن للقوم لكن هنا لماذا قطعنا لأننا نعلم هذا لا يحتاج يعني هنا لا يحتاج لا يحتاج إلى, إلى هذا الوصف احتياجا شديدا لو كان هذا الوصف أو هذا, هذا, نعم هذا الموصوف يحتاج إلى الصفه احتياجا شديدا لما جاز قطعه بمعنى أنك لو قطعته عن موصوفه ماذا لا يفهم الكلام يصير هناك ماذا يصير هناك لبس كيف من كريم مررت مررت بقومك نعم ثلاثه اعراب ثلاث انواع من العرب بقومك الكرام والكرامه والكرامي الكرام او الكرامي هو وصف او صفه للقوم الكرام هو خبر والكرامه هو مفعول به لفعل محذوف لفعل محذوف كيف؟ لا لا ليس الضمير فقط في لا يوجد ها، In the bread? The bread and the bread and the bread. معلوم. should have said that. Yes. Because مررت برجل كريم. clear. Because the bread is الآن رجل نكرة مررت برجل كريم هذه النكرة التي هي رجل تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى صفه تحتاج إلى صفة أشد من حاجتها إلى إلى شيء آخر هل يجوز هنا أن نقول مررت برجل كريم؟ هل يجوز ان نقول مررت برجل كريم؟ لاحظوا جيداً تأملوا ماذا قلت الرجل نكره نعم. هل هو معلوم او غير معلوم حقيقه او ادعاء حقيقة هنا حقيقه هنا لانه ماذا نكره وحاجه النكره الى الصفه حاجه شديده حاجة هذه قاعده حاجه النكره الى الصفه حاجه شديده يجوز لأنك عرفته بالخطاب <تصفيق> نعم عرفته بالضمير ثم قال نعم حقيقه الادعاء ورفعا بتقديره هو ونصبا بتقدير اعني او امدح او او أذمه. يكون مصروعا نعم لكن المنفذ بقوم كرام كرام نعم لا تقطع القطع الان قطع الصفه عن موصوفها بعد القطع يجوز, يجوز لك فيها اوجه اولا الصفه اما ان تكون مرفوعه واما ان تكون منصوبه واما ان تكون مجروره واما ان تكون لا شيء لا حكم اخر اذا ثلاثه فقط الرفع نبدا به الصفه المرفوعه يجوز ان تقطعها الى النصب فقط يجوز لك ان تقطعها الى النصب طبعا بتحقق الشرط بتحقق الشرط الذي هو ان يكون الموصوف معلوما بدونها ان يكون الموصوف معلوما بدونها ان يكون الموصوف معلوما بدونها حقيقه الادعاء الان لماذا لا ي... قد يسال سائل لماذا لا يجوز قطعه الى الجر ها من عنده الجوع لماذا لا نقطعه الى الجر نقول مرة بزيد جاء زيد جاء زيد الكريم أو الكريمة لا يجوز ان نقول كريم لماذا يحتاج إلى عامل الجر وهذا العامل إما أن يكون مضافا أو حرف الجر يجوز إضمارهما عامل الجر بعد حذف حرف الجر ماذا ضعيف جدا لم يقل به إيه للكوفيون في قول ضعيف يعني أن يعمل الجار في معموله وهو محذوف قول ماذا؟ قول ضعيف لماذا هو ضعيف؟ لأن الجر أو العامل في الحروف يعمل ليس أصالة يعمل بالنيابة لأصف الأعمال للأفعال والعامل الذي يعمل بالنيابة لا يجوز أن يعمل حال حذفه. بخلاف الفعل يعمل وهو محذوف فالصفه إذا كانت مرفوعة لا يجوز قطعها إلا إلى النصب بتقدير فعل هذا الفعل يفسره السياق جاء زيد الكريمة إذا أردت المدح مثلا تقول بتقدير أمدح إذا أردت الذمة تقول جاء زيد البخيل وهكذا ومنه قول تعالى وامرأته حمالتا في قراءة عاصم حمالة الحطبي سيصل نارا من أبو لهب سيصل نارا ذات, ذات لهب وامرأته في قراءة سبعه وامرأته في قراءة عاصم امرأته هنا بتقدير ماذا هل تقل امدح لا تقدير اذم اذم, أذم اذن وامرأته نقول امراءاته مفعول به لفعل محذوف يفسرها تقديره اذم حمالة الحطابي هذا في حال الرفع اذا كان منصوبا اذا كانت النعت منصوبا يجوز ها لا يجوز واحد كذلك تقطعه ان الرفع فرع. هو منصوب هو منصوب يجوز فيه ان تقول هو منصوب بفعل محذوف واضحان يجوز ان تقول هو منصوب فعل. يعني جاء زيد في الاول جاء زيد الكريم الان الكريم يجوز فيها الوجهان في الاعراب الكريم يجوز فيها الوجهان في الاعراب انه صفه لزيد وأنه خبر لمبتدا ما تقدره هو الكريم لكن أنا كنت أتحدث ماذا عن القطع فالقطع لا يكون إلا إلى النصب هذا واضح لكن يجوز أن تقول هو مقطوع لكن من الرفع إلى الرفع نفهم هذا لكن في صورته ليس إلا, إلا النصب أما في الحال العرب تقول يجوز فيه ثلاثة أوجه هو مرفوع على أنه خبر ومرفوع على انه ماذا صفة ومنصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف كذلك في المنصوب تقول رأيت زيدا الكريمة يقطع إلى الرفع حينما نتحدث عن القطع نتحدث عن تغيير الاعراب يقطع إلى الرفع فيصير جاء رأيت زيدا فعل وفاعل مفعول به الكريمة خاب صفة لزيد أو الكريم ماذا خبر لمهتد محذوب تقديره هو لو أردنا أن نعربه نقول فيه ثلاث أوجه الوجه الأول أنه صفة أنصو الوجه الثاني أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني الكريم أو أمدحه أو كذا أو كذا الوجه الثالث أنه مرفوع على أنه خبر لمهتد محذوف الآن حال الجر يجوز فيه كم ثلاث اوجه كم من وجه من العرب لاحظ مررت بزيد الكريمي الانز الكريمي صفه لزيد واضح الان صفه لزيد الرفع خبر هو الكريم النصب مفعول به اعني او اخص او امدح او عفوا امدح او اذم او نحو هذا اذا هذا <تصفيق> اظن ما ذكره الناظم رحمه الله المصنف الإتباع والقطع مثال ذلك. أنظر انتهى ما يتعلق بالصفه انتهى ما يتعلق بالصفه نواصل في التوكيد قال المصنف رحمه الله والتوكيد وهو إما لفظي نحو أخاك أخاك إن من لا اخا له ونحو أتاك أتاك لاحق نحبسي حبسي ونحو لا لا ابوح بحب بثينه انها قال وليس منه دكا دكا وصفن صفا والتوكيد والتوكيد الواو عطف على على النعت في قوله في قوله النعت وهو التابع المشتق النعت هو التابع المستقل قال والتوكيد أي من التوابع التوكيد ويقال التأكيد والأفصح هو الواو هو الواو وهو أي التوكيد إما لفظي وإما معنوي إما لفظي وإما معنوي ولهذا قال هنا وهو إما لفظي نحو كذا وكذا أو معنوي وهو بالنفس والعين إلى آخر ما قال أما التوكيد اللفظي قال نحو فمثل بأمثلة واستثنى بعض ما يشتبه فيها فقال نحو أخاك أخاك إن من لا أخا له ونحو أتاك أتاك اللاحقون أحبسي حبسي لا لا أبوح بحب بثينة إنها إذن هذه أمثلة مثل بالتوكيد اللفظي للإسم ومثل بالتوكيد اللفظي للفعل ومثل بالتوكيد اللفظي للحرف فلاحظوا أنه رتب الترتيب المعروف الأسماء ثم الأفعال ثم الحروف فقال أخاك أخاك أخاك أخاك أخاك, أخاك, أخاك, أخاك الأولى أه مفعول به إني من ها إلزام إلزام هذا اسلوب معروف هذا الاسلوب ها الاغراء والتحذير اغراء والتحذير اسلوب هذا معروف وهذه امثله بذاتها تذكر في اسلوب الاغراء والتحذير وهو باب معروف خاصه ابن رحمه الله في في الالفيه اذا اخاك اخاك اخاك الاولى مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره الزم الزم اخاك منصوب ونصبه الالف لانه من الاسماء خمسه والكاف مضاف اليه ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اخاك الثانيه توكيد لفظي منصوب ونصبه الالف لانه اسماء الخمسه عرب نفسه اذا لاحظه فانه اكد اخ اخاك الاولى ب أخاك كذلك نفسها إنما لا أخا له كساع إلى الهيجه بغير السلاح البيت ثم قال ونحو اتاك أتاك اللاحقون احبس حبس اتاك أتاك أتاك فعل ماض مبني على ها؟ أتاكي أتاكي على الفتح المقدر أتا مبني على فتح المقدر نعم كيف؟ نعم على الألف نعم والفاعل قبل الحديث عن المفعول للفاعل الآن هنا الفاعل المفعول متقدم وجوبا على الفاعل لأنه ضمير متصل بالفعل فيجب أن يتقدم على الفاعل لأن الفاعل اسم ظاهر فأتاك الكاف المبني على الكسر في محل نص مفعول به مقدم وجوبا أين فاعلوه اللاحقون فاعل مرفوع ورفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم أتاك الثانية توكيد اللفظ نعم أخرج أخرج جاء جاء زيد توكيد أنت تو تعيد الفعل بلفظه توكيد لفظي تعيد الكلمة بلفظها من باب تأكيدها فأتاك الأولى فعل ماضي مبني على فتح المقدر وفعله هو اللحي ومفعله هو الكاف المتصل به أتاك الثانية كذلك توكيد لفظي لأتاك الأولى لأتاك الأولى الآن <تصفيق> أين فاعله <تصفيق> <آه>، أين فاعله <تصفيق> نعم ثانية ها كيف لماذا ضم مستتر ها لا هنا ليست الفاعل هنا اذا استتر الفاعل يكون واوا يقال اتوكي لا يمكن ان الفاعل هنا هل هناك من قال انها فاعل مستتر؟ مستطيل ها هم قالوا لا فاعل له لانه توكيد لفظي لا فاعل له ولكن القول بانه لا فاعل له كذلك قول اذا اذا قلنا اذا سلمنا بهذا القول فاين مفعوله فلماذا جاء مفعوله الكاف فمنه وبالتالي قال هو توكيد لفظي ففعل الأول هو الفعل الثاني وفاعلهم اتاك من اللاحقون اذا قال اتاك ثانيه من اللاحقون وهكذا فاكد الفعل اتاك اتاكي, أتاكي. اللاحقون عربناها احبس احبسي احبس احبس هذا اصله احبس احبس حرك بكسر لي اتقاء السكني اتقاء السكني مم. احبس فعل امر مبني على السكون وحرك بكسر التقاء السكني والفاعل مستذر وجوب تقديره انت نعم نعم نعم خطاب المذكر ليس المؤنث لو كان المؤنث لا جاءت اليه ها نعم ولا تحدث المؤنث تحدث المذكر نعم لأن لان البيت لم يذكر لا ادري اين تتمته ها تتمه الفعل البيت فقط نعم هو ظن هنا لم يذكر تتمته ها هل ذكرت في شرحي ها؟ ناشا. ها؟ الكلمه مخطوعه البيت في... الى الى اين يجد احبسي احبسي كيف؟ نعم ممكن نتقضله هنا ماذا قال؟ انت وين خاطب نفسه وين خاطب نفسه ثم قال لا لا أبوح بحب بثينة إنها لا لا لا حرف نفي لا الثانية توكيد الله حرف نفي مبني على السكون لا محل لهم الاعراب أبوح فعل مضارع مرفوع ورفعه الضم على لآخره والفاعل مستتر وجوب تقدره أنا أبوح بحب بثينة إنها البيت قال وليس منه دكا دكا ولا صفا صفا لماذا ليس منه دكا دكا اللفظه أعيد أو لا اعيد لكن هل غرضه التوكيد ليس غرضه التوكيد ليس غرضه التوكيد ما الغرض إذن بيان ماذا بيان أنه دك بعد دكن وانهم يصطفون صفا بصف فليس الغرض منه توكيد الدك او توكيد الاستفاف فلو قال مثلا وجاء ربك والملائكه صفا صفا بمعنى لو قلنا ان صفا توكيد لصف الاولى فانهم اصطفوا صفا واحدا لكن الغرض من المعنى هو انهم اصطفوا صفوفا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تسويه الصفوف قال استووا استووا وسو صفوفكم كما تسوي الملائكه صفوفها أو هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن والصلاه تكون ماذا صفوفا تكون ماذا صفوفا فالغرض ليس ماذا ليس التوكيد انما الغرض بيان هيئه الصفوف او انها انه صف بعد بعد صف وكذلك دكن بعد دكن والله أعلى وأعلم نعم المعنى يحدد ولهذا يقال توكيد لفظي توكيد لا بد ان يكون هناك توكيد ثم لفظي لا بد ان يكون اللفظ موافقا لما للمؤكد أن يكون بلفظه فهنا شرطان مذكوران في تعريف اللفظ أن يكون توكيدا أن يظهر ان يظهر معنى التوكيد وماذا أن يكون بلفظه لهذا سمي توكيدا لفظيا ثم هنا قال فأين أين هذا لم يذكره هنا في المثل ف... فم.. لم يذكره إنما ذكره في شرحه فأين إلى أين <-Over1> أين إلى أين النجاة ببغلتي كم بقي من الوقت نعم. قال أو معنوي وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها إن اجتمعتا وتجمعان على أفعل مع, مع غير المفرد وبكل لغير مثنى ان تجزى بنفسه أو بعامله وبكلا وكلتا له إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسندي ويضافن لضمير المؤكد وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافة نرجي الكلام عن التوكيد النعنيوي لانه يحتاج الى يحتاج الى حصه شيء من التفصيل ثم بعد ذلك نكمل باذن الله عز وجل اطفاء والبيان اذا تم الكلام عن الصفه او عن النعت وما يتعلق به من احكام وعن التوكيد اللفظي وما يتعلق به من احكام صلى عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وأن يرزقنا الاخلاص في اقوالنا واعمالنا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليه.